فَلَا بل بَلَى تُكْرِمُ النَّيْجِمَ وَلَا تَحَاطُونَ لَا طَابِ المِسْكِينِ وَتَكُولُنَ التُّرَاثَ أَكْلَ لما بن <تصفيق> Ba يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي. فيومئذ يا ايتها النسمه المعطره الى ربك رضيت بما وادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم